فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء بشهيدا فكيف مهل كفارا اكامي اذا جئنا من كل امه يدفني فقه امه تاثير رايو بشهيد رغا وان سان دلكن ترت رغا نبيو وجئنا بك إن الله يهدفني يا محمد على هؤلاء أمتك نردت شهيدا حالة رقابياتاتين حالة يعني أفقمت يا يوم يومئذ بياساً يود الذين كفروا نهو وردبت كفره وعثوا الرسول إرقما ربي إذاً لو تسوى بهم الأرض أدوت الدين إثاني والكت أويته معنن كنا أدوت الدين بنمو بعثة دقيق الثاقو بعثني أكمة الدين إثاني الرث والكت أويته هون ولا يقتنون الله ربئون دنديا حديثا حاسو متقول لي وأن ويسدنيا جرندلاك بسورة يا ربنا نجي مشيرك <تصفيق> يا ايها الذين امنوا يا ورثت امنتن لا تقربوا الصلاه سفاهه انتهاثا وانتم سكارى على ما تشؤون سبب ني ايات التجوته وذوقوا فَرْشُونَ انتهدرا فرشون بذوتوه رب من الان ترتيبيس تدرك صديهيمه ترى Yo tu idan, Salatati, Kalahina Jechu Saladuna, Pasho Gari, Fai Dale Kabdija Chabu, the Yokam Baddur and Lewa It Muma Akbaru Bua isirak Hama is a laje chabu, the Garin Nama Lugarin namadi. Bodakana hidun namari one to bujecha, salataled uhe, salata ke machya. Kana ربينا الآن يا ور ربك أمنت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حالة مكعجر سنين صلاة تنبيات عاجل أتا تعلموا ما تقولون حالة ونجدة بيت ملئ وتمكعجر ونام ونجد بيكو صلاة تكنكروين ولا جنوبا حالة جنباق أبدنين يُمكن يبكم كذا لكنه إلا عابر سبيل ترى دبره يُتَمَلِّجَشُ معنن كنا حال ما تشيد جرتنين صلاتنا ما تشين يوئثن الرجالة ملِّجَشُ كنس أوله إركنا ربنا الآن فرشون حرامته همه رسول ربي أواجهني فرشوا قد نحن ورد ران خداقك كابلي إلا أبير سبيل النجدة يوم مصادرة ثانية خراب إمام من جراء تممله ثلاثة كراين حال جناب عبدني حتى تغتسله حقق التنيت نن إملاده مو استثناء يوكان كان كيس ثني فهو يمجده يوكان موراني بكسلة ثني تنهاتين أجهد شودا إذا كنت أخبرتني، فأخبرتني، فأخبرتني، فأخبرتني، فأخبرتني، فأخبرتني، فأخبرتني، فأخبرتني، وإن كنتم يوتا مرضى إبمو، أو على سفر يوقع إمال ريوجراتا، أو جاء أحد منكم، يوقع تقنك سيوربه من الغائط، فوتا اتكادتا عن الرأس، ما نفعل ذلك أولى مسوم النساء يقعد برتين أول قنمت يجودن فكرة جريتي لمسومت الليل كراما لمسومت الليل كراما جروا للشيو لمن يكتف مذهب إمام الشعبي قام برتين يتقنع قنوما لكن صحيحني والقنمت يجودن جثمان الجنة سهابني رسول Ala man yashani la min tukurra kullata hunjiru tukatti tayyur salat sirta bi an hadana kiya kanthuke udud riya'i chabe gele nam ri gafatan jiru kanam decha tudan tiar ju chab samale takkena qiyo ishan nam godan kuni ni lewan chabu ala yanaba qabatan ni qadabti tanin salat singkala ina فَلَم تَجِدُوا يَوْدًا مع كَانَ حُجَّتَنِي مَا عَنْ بِشَان فَتَيَمَّمُوا كَمِثْلِ سَعِيدًا طَيِّبًا بِيَغَارِي بِيَكُلُّ تَيَمُّمَ بَتَّاجُ قُمْتَهُ أَكَثَرُ التَيَمُمَاتَ قُمْتَهُ هَكَ بِوُجُوهِكُمْ قُولُوا كَيْسَنِينَ حَقًا بِيَسَن وَأَيْدِيكُمْ أَقْسَمْ وَأَيْدِيكُمْ قولك استني فيه حركك استني انحاء إن الله كان ربي كنت يجرع عفو إرنا ما ذبّر غفورا أرارة ما تهجره ده درسين الله